Shi for of أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ और को को What is أحضر جوا من All <laughs> Baby, I ما <تصفيق> سیندرون I don't know. No. Mm -hmm. و oh. Amen. ها ها مگه سنو فاید Yeah, I... Yeah. كذبا سمود وعيد بالقالية قَوْمَ مَرْوَانَ إِنَّهُمْ Watch out. وَإِذَا نُفِقَ فِي صُورِ نَسْخَهُ You oh, little my ear. all around And <laughs> now. فهو في عيشة راضية